وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه وعن مجبية الباهلية عن أبيها أو عمها أنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فاتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الاول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه قال ما اكلت طعاما منذ فارقتك الا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال باصابعه الثلاث فضمها ثم ارسلها رواه ابو داود وشهر الصبر رمضان قال الالباني رحمه الله قلت اسناده ضعيف كما بينته في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب